بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم, تقدم. تقدم. على نسحي نبيج ونسفره نعرض الله تعالى بشكل أنفسنا في أعمالنا نهد الله تعالى سلام ودل لك ومن يضل البلاهاد له وشد الله إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أن أصدق الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم تصبر الأمور محدثتها يقول لنا أحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما واركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنت حميد النبي قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعد أول مقبول عن شريط بن عبد الله بن أبي ملد عن آنس بن مالك أنه فنع آنس بن مالك وفي الله يقول بينما رسول الله بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عفله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متسئ بين عليه فقلنا هذا الرجل الأبيض المتسئ فقال له رجل ابن عبد المطلق فقال لقى النبي صلى الله عليه وسلم قد أجدتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمسدد عليك في المسألة فلا تجد عليها فلا تجد عليها في نفسك فقال خل عن ما قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال من شدك بالله قال الله أمرك أن تصل الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أن شذك بالله آه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من الكمة قال اللهم نعم قال أن شذك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أجنيائنا فتقسمها على فقراءنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضنام بن صعلبة أخو بني سعد بن ثم قال البخاري رحمه الله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثادث عن أنث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا هذا الحديث أخرجه الإمام أبو الحسين البغوي في كتاب شرح السنة من طريق الإيمان البخاري رحمه الله وأخذه أيضا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج حجاج اللي هو حجاج ابن محمد الأعور المفصيحي وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبانة من طريق عيسى بن حماد الملقب بجهبة وأخرجه ابن خزيمة وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق عبد الله بن واحد المسقي وأخرجه ابن خزيمة أيضا من طريق النضر ابن عبد الجبار ويحيى ابن عبد الله بن بصير. وأخرجه أخيرا الحاكم الميكبوري في كتاب علوم الحديث من طريق يونس بن محمد المؤدب هؤلاء السبعة قالوا جميعا حدثنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريف بن عبد الله النابلسي أنه سمع أنا بن مالك رضي الله عنه وذكر الحديث بمثل سواء. فيكون جملة من روى هذا الحديث عن الليس الدالة بمساعد 8 أولهم عبدالله بنيس النيسي اللي هو الشيوف البخاري لهذا الحديث والبخاري بيروي عن عبدالله بنيس النيسي عن الليس كثيرا وكذلك يروي عن أيضا عبدالله بنيس عن مالك ولكن رواياته عن الليس أكثر من رواياته عن مالك هؤلاء الثمانية قرأوا هذا الحديث عن الليل بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن شعيب بن عبد الله بن أبي نمر عن أنا بن مالك ووقع الثلاث في سنابي هذا الحديث فقرأه الإمام النسائي في سننه من طريق عبيد الله بن عمر وذكره ابن أبي حاتم في كتاب علل الحديث وكذلك ابن منذة في كتاب الإيمان من فريح البحات ابن عثمان كلاهما يرويه تقيس الضرع الحديث تلاهما يرويه عن الليث بن فعد عن سعيد المقبري عن أبي هريق ده اسمه اثقلات بالنسبة لعلوم الحديث اسمه اثقلات اثقلات لما يروي أحد الشيوخ حديثا عن شيث ثم يتفرع الإثناج من فوق هذا الشيث إلى فرعين كما هو حادث ندان لأننا عندنا في هذا الحديث اللي في بن عن سعيد المقبولي عن, عن أنس. سعيد عن امس يبقى الليف سعيد سعيد امس بيروي هذا عن الليف المساعد كما قلت ثمانية حد يفاكر منهم حد عبدوغايد نصف تنيفي نحن ستتلم عليه عيشة بن حمد زغبة من حجاج بن حمد العور عند احمد طبعا عيسى ابن بن عند أصحاب السنة الثلاث أبو داود والنتائي وابن مادة حدد محمد الأعور عند الإمام أحمد وعبد الله بن وانه ويحوى ابن بوكيف والنظر بن عبد الجبار عند ابن فزين وأيضا ابن ماندا أخرجه معاني ابن وانه وبعدين أخيرا يونس ابن محمد مؤدب عند الحاكم في كتاب علوم الحديث هؤلاء الثمانية يروون الحديث عن الليس بن سعد عن سعيد المقبري عن سعيد بن عبد الله بن عن أنس بن مالك. وقال فهؤلاء الثمانية اثنان اثنان الاول عبيد الله بن عمر والثاني الضحاس ابن عثمان فروى هذا الحديث عن الليس بن سعد هذا اول رواب مستمر كده الثمانية اللي احنا ذكرناهم بيروه عن الليل يرون عليها بالنسعب وهذان يروني أيضا عن الليل المسعد. فنشوف هم ماشيين ازاي الثمانية قالوا حدثنا الليل والاثنين دول برضو قالوا حدثنا ايه الليل, الليل خلاص كيف هم استويين يا لأ الثمانية قالوا حدثنا الليل عن سعيد المخبولي والاثنين دول برضو قالوا حدثنا ليس عن سعيد المقبولي. يبقى إذا حدثت متدينة ولا تمت فيه والثمانية دول قالوا حدثنا ليس عن سعيد عن شريك عن أنا والاثنين دول قالوا حدثنا ليس عن سعيد عن أي غاية يبقى حصل الثلاث الاستناد لا الثلاث الاستناد ال الوزن الأول كان الحديث من نس نبي آنة بن مالك والوجه الآخر صار الحديث من نس أبي رضي الله عنه طبعا مصرد الحديث مهم يعني لا يجوز أن يكون الحديث عن عمر وتجعله عن أبي رغيرة كما أنه لا يجوز أن أدول قولا فتنسله إلى غيره كدا. كذلك الأحاديث يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ملاوه لو أكتبه غلط وقال عن أبي سعيد الخدري ولا عن أبي هوير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات يقولون تبطان ليه لأن هذا الحديث لم يروه من الصحابة إلا عمر ابن الخطاب وما عدا ذلك فغلط هو غلط من حديث السعيد سعيد الخدري ونص أبو يعلى الخليلي على وهمه في فتاب الإشاك في ذكر علماء البلاد ولا يصح هذا المتن إلا عن عمره ابن خطاد رضي الله عنه ولا يصح عن عمره إلا من طريق علقمة ابن وقاص الليج ولا يصح عن علقمة إلا من حديث محمد ابن إبراهيم السيد ولا عن محمد ابن إبراهيم إلا من حديث يحفظ بن سيد ثم سواكر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد أنصار قرأه أكثر من مئة نفس عن يحيى بن سعيد أنصار، فهو اثناء فرد غريب إذا أنت لما يكون الحديث فرد غريب وتأتي، فترويه عن صحابين آخر يعد فضيأة عند علماء الحديث. النحو قراءة سبعة عشر عاما في هذا المسجد كنت ألقي درسا. وفي علوم الحديث المهم كنت أتكلم على هذه الجزئية فقلت إن حديثة خيروكم من تعلم القرآن وعلمه لم يصح إلا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أقطع بعض الروافة فجعله عن علي بن أبي طالب فأنا بقول لي أن في الميزان لما ذكر حديث علي بن أبي صالب قال هذا حديث باطل هذا حديث باطل برغم إن الحديث إيه صيروكم من تعلم القرآن علمه في البخاري بس باطل من حديث مين؟ من حديث علي بن أبي صالب إنما هو صحيح من حديث عثمان فكان يعني شيعي شيئي وخبرت أول ما قلت عن علي باطل أنا واقف على حيله وكده وقال لي يا علي زره الأباطيل شخص هو طبعا ما عندوش فكرة عن أي حاجة لأننا ما قلنا أن عليم نبي صالب رواه ولا صحة السند إليه أطلع إنما في السند إليه إلا في راوي إما كذب وإما مكروب فإحنا مع أن المكروب صحيح لكن نقول هو عن عليم باطل وهو عن عثمان صحيح وأخبرك. فهنا الحديث اختلف الرواس في صحابيه فالبخاري رحمه الله رواه من عبد الله بن نصف التنيسي بسنده إلى أنت بن مالك وقلنا أن ثمانية من الثقات رواه عن الليت بن سعد فجعلوه من نصف نبي بن مالك ورواه اثنان وهما عوديد الله بن عمر والضحاك بن عثمان كلاهما عن الليت بن سعد عن سعيد المقبولي عن أبي هرائح فنظر علماء الحديث الكبار كامثال ابي حاتم الراجع وكامثال ابي الحسن الدارقطني رحمهما الله تبارك وتعالى فحكم على الروايتين بالوهم على حكم على رواية الراويين بالوهم يعني قالوا ابو حاتم نص على وهم الضحات من عثمان انه غلطان وان الحديث ليش من اسمه دي ابي هريرة لكن سعيد المقدوري عن ابي هريرة جادة مسلوكة جادة مسلوكة مطروقة يعني اسنانة مشهور زي مالك عن ابن عمر زي ما احنا نشبيه مثلا بطريق سريع طريق سريع ده كل الناس يتمش عليه لكن الطرق الصرعية دي لا يعرفها الا اقل الناس الاسانيد مثل الطرق المسلوكة في أسانيد شهيرة وانت مغمب تجد تقول مالك عناسة عن, عن ابن عمر تمشي معاك أبو الزناد عن الأعرض عن أبي ها تقول مثلا الزهري عن عروة عن عائشة الزهري عن أبي سلم عن أبي غريق الزهري عن سيد المسايب عن أبي غريق في أسانيد مشهورة شهيرة عند أهل العلم اللي هم بسموها أهل العلم الشلاس والذهابين أو الأسانيد اللي هي او اصح الاسانيب فالغاو لم يكون سيء الحزب بيغلط ويسلك الجادة يسلك الجادة يعني ايه؟ يعني ياخد ايه؟ لساد المشهور واخدلت للغلطان طبعا سعيد المخبوري يروي كثيرا على ايه هو لكن سعيد المخبوري عن شريك عن الاس جادة غير مخروفة لان قليل من الاسانيب اللي بيجي كده فالليش ابن ساعش لما يروي عنه كثير من العلماء الثقات من أصحاب الثقات تمانية من الثقات يرويون عنه عن سعيد عن شريك عن أمد فيخالقوا اثنان علماء الحديث يصيرونا إلى استرجيح بالكثرة والثقة فيقولون ان الصواب مع أكثر أرواس الذين رأوا هذا الحديث عن الليش ابن ساعش عن سعيد مقبولي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي هريرة وطبعا هذه فرقة علماء الحديث يرجحون بالعدد ويُرتجحون بالحفظ والملازمة. فنحن نشوفنا عبد الله بن عمر ولا ضحات ابن عثمان لا يعرفان في ملازمة الذي نشعد مثل عبد الله بن سنيني أو مش عيشة النحماذج أو مثل عبد الله النصري. وكل ما كان التلميذ الزمل في كان حجة في سيفه. حتى لو كان هو في نفسه في حفظه كلام يعني عندنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة اللهم الحمدان الحمدان أو ما تسمع الحمدان والسفيانان سفيان له سفيان بن ايه رين وسفيان ابن شعيل التاول حمدان حماد بن سلمة وحماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم. وحماد بن سلم ابن دينار وحضرت سارى ده او قال بعض علماء الحديث فضل حماد بن سلم على حماد بن زيد كفضل الديناري على الدرهم وحضرت ما هو ايه احد من نسبه حماد بن زيد الدرهم وحماد بن, بن سلم ابن دينار ان فضل حماد بن سلم على حماد بن زيد كفضل الديناري على الدرهم فالحزان انبرى ورد على هذا القائد قال أما إن كان في العبادة والفضل فنعم إن حماد بن سلمة يعني لا يرشب ذكروا في طرزنته قالوا لو قيل لحمد بن سلمة إن القيامة غدا لا يستطيع أن يزيد في عملين شيئا وكان إماما سبتا زاهدا عابدا إذا كان في الزهد والتقوى والعمل الصالح مجد، أما إذا كان في الثقة والتجتي فلا حماد زيد أثبت من حماد ابن سلام خلاص كده طيب كلا الحمادين يروي عن ثابت ابن البناني فلو أن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت ثم اختلف فوتينا فوق, فوق أيهما نقدم لحد الوقت ماشي لحد الوقت الى حماد ابن زيد ليه لانه اثبت من حماد بن سلمة في الحديث ومع ذلك علماء الحديث يقولون حماد بن سلمة أثبت في سادس خصوصا ولو خالف الناس جميعا حماد بن سلمه في شابت القول قول حماد بن سلمه فبعد هذا البيان يبقى نقدم مين نقدم حماد بن سلمه برغم حماد بن زيد اجمالا اوسط من حماد بن سلمه لكن حماد بن سلمه في ثابت على وجه الخصوص اثبتنا حماد بن زيد خلاص يبقى مزالة ان يكون الراوي ثبتا او ثقة في شيخ المسيوخي هذا يوم يقدم على من دونه طب نافع مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر لو اختلف ان يقدم مين نافع نافع من اول نافع ابن عمر اشتناه ناسع مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر لو اختلف هنقدم مين سالم طيب من يقول ناسع آه. طيب صبرا صبرا صبر. من اللي قال ناسع انا طيب ليه لا لحظة لحظة يعني ناشا اكثر ملازمة لابن عمر من سابق ليه وده ابنه صبر صبر بص يا جماعة لازم الواحد قبل ما يفكر ايجاه لازم يكون عنده مستند مختلف يعني يجي النفس فرصة ويكون عنده مستند للغلب صاحبنا بيقول ان نافع ليه؟ لانه اكثر منازمة عشان مولاه فاحنا بنقول مثال ابنه واحدانة فما يقومش واحد يقول ده اكثر ملازمة من الاخر إلا انه كان معاه نص مش كده الانه كان معاه نص وإلا لو طلبنا الدليل على مين الاكثر منازمة كده بال. مش هنلاقي دليل مين ملء السلم قل له آفة عادة عادة الولد أقرب لأبيه من مولاه والولد أكثر ملازمة للوالد في خلواته من مولاه والوالد يكون أكثر البساطا عادة لابنه من مولاه خلاص. أضف إلى ذلك المحبة محبة الوالد للولد فلو أراد أن يقصه بشيء لقصه عن مولاه وهكذا فأنت تجد أن كل المرجحات تكون في جانب سالم لن يختلف سالم ولا نافع فالرواية عن ابن عمر إلا في أربعة أحاديث الظفر فيها كلها لثالث يعني علماء الحديث ترجحوا فيها جميعا رواية سالم ابن عبد الله ابن عمر على رواية ناشع مولى ابن عمر يعني كلاهما لازم ابن عمر لكن للاعتبارات التي ذكرتها قال العلماء كان سالم أقرب لأبيه من ناشع مسألة الملازمة دي احنا بنستخدمها في مسألة الترجيح عند التعارض. إذا حصل نوع من التعارض في الحديث، وعدين نرجع حديث على حديث، بنسل عدة ترجيحات منها مسألة إيه؟ مسألة الملازمة. فهنا عبد الله بن سلنيتي، وعبد الله النواه، وعيسى محمد الزغبة هؤلاء جميعا كانوا من الرواة. عن الليس بن سعد يضاف إليه أيضا يحيى بن عبدالله بن بوكيد أيضا هو من الرواق المكثرين عن الليس بن سعد فلما يكون هؤلاء الرواق الملازمون للليس بن سعد المكثرون عنه روض عن الليس حديثا بجادة معينة فجاء اثنان لا يعرفان بملازمة الليس ولا بحب حديث الليس فأخذ الحديث إلى جسد الأخرى حتى وإن كانت مطروقة فالحكم لي للأكثر منازمة للليس ليلة النوم لا أدرى بحديثه من هؤلاء الذين لم يعرفوا بمنازم. خلاص إذا إذا إحنا كده سلتنا رواية البخاري. فالذي يصح من رواية سعيد بن أبي سعيد المقلري هو حديث أنس بن مالك وليس حديثه. أبي هريرة رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانين طبعا انتكاب بين ظهرانين علامة على التواضع وترك الكبر لأن لا يكون المرء مميدا بل يجلس في وسط إخوانه ويقال بين ظهرانيهم لأن ظهره للرجل وظهر الرجل إليه يعني لهذا يقال بين ظهرانيهم وكان متكئا صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ترك للحشمة التي تلازم الكبراء عادة التي تلازم الكبراء عادة كن يتكئ بين أصحابهم كأنه واحد منهم حتى أن الجائي كان يجيه فلا يستطيع أن يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فاقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا له دكانا دكان يعني شيء مثل هذا المنبر يجلس عليه حتى إذا جاء الجائي فلا يجد عناءا في تمييز النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه ومن هنا كانت هذه السنة الماضية أن المرأة إذا أراد أن يخطب في الناس أو أراد أن يتكلم جلس على دكان أو جلس على مكان مرتفع فقال له الرجل ابن عبد المطلب يعني ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت وهو إنما استند على إجابة أصحاله لأنهم قالوا هذا الرجل الهديض المتكه فعرفوه له فلما قال يثنى عبد المطلق قال قد أجبت لأنهم أنابوا عنه في الجواب وفي التعريف فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليك في نفسك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدلت و كما ألحنا أو كما شرحنا في المرة الماضية يعني في هذا دليل على الترفق بأهل الجفاء ترفق لأهل الجفاء وإن على العالم إذا جفا عليه أحد أو خاطبه بخشونة أن يترفق به لاحتمال أن يكون هذا من خلقه يعني أنه لم يتعمد الإساءة إليه ولكن هذا شيء من خلقه وينبغي على العالم أن يسعى خلقه الناس جميعا أن يسعى خلقه الناس جميعا وسيلقى كل أصناف الناس جميعا فلا ينبغي عليه أن ينظر إلى حظ نفسه في المثالة ولكن ينظر إلى من الذي يخدم الحق الذي يحمله فقد يهادئ وقد يدائم وقد يشتد المهم أن يفرط في شيء من الحق وكل ذلك جادة مطروقة وكل سبيل من هذه السول لها أدلتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله فقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك أرسلك إلى الناس كلهم قال اللهم نعم وإنما ذكر الرب لنفتة قال أسألك بربك ورب من قبلك فالرب أي المالك المدبر الراعي أي رب رب الأسرة مثلا يدبر أمر الأولاد يبعاهم يكلعهم يدفع عنهم الآفات يدفع عنهم الآتداءات أي المهم يفعل ما يصلح من تحته فهو لما يقول أسألك بربك كأنما يناشد فيه صفة الوفاء فإنه عايز يقول له أسألك بربك الذي أنعم عليك وسواك وخلطك ورعاك قال الله أرتبك فإذا كان المرء وفيا وذكر بمثل هذا لا يكذب لكان المرء وفيا وذكر بمثل هذه النعم او ذكر الذي يعني يرعاه واكلأه فلا يسلب عليه فكأنما ناسد فيه صفة الوفاء خلاص قال سألك بربك وربي من قبلك وبعض العلماء استشف منها ان ضناب ابن سعلبة لما جاء لن يكن اسلم إنما جاء مشركا ليستثبت فلما تأكد أسلم وهذا المعنى وهذا القول يعني بإن ابن جاء مشركا ذهب إليه أبو داود السجستاني في كتاب السنة فإنه بوّب على هذا الحديث بقوله باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد باب ما جاء المشرك يدخل المسجد الإمام البخاري يرى أن ضمام ابن تعالب جاء مسلما يعني أسلم عندما وصله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء فأسلم هناك وجاء متثبتا من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو رأي الإمام البخاري في هذه المثالة فالذي قال أن أبو مشركا أنك المستعمل إيه كلمة الرب لأن العرب كانوا يؤمنون بالله عز وجل ربا وخالقا ورازقا ومحيا ومميزا ولم تزعم العرب أن أحد شارك الله تبارك وتعالى في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الناس ولا في تدبير أمر القلائق ولكنهم كفروا به إلها حاكمة مشرعا هذا هو كفر العرب كفر العرب كما قال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لأنهم يطرون له ربك قال فجرج بنام ابو على ذكر ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية أن الله عز وجل ربك وخالق لكنهم كفروا به إلهي وهذا المعنى غير ظاهر يعني هذا المعنى الذي ذكره هذا العالم غير ظاهر قال أسألك ربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم وكان يكفي أن يقول نعم لكنه ذكر قوله اللهم إما تبركا وإلا على سبيل التأكيد في نسبة هذا الكلام إلى الله وهذا هو الأقوى الأقوى من أن يقال أنه ذكره تبركا لكن الرجل لما ناشده بربه ورب من قبله أيضا أسكد له الجواب فقال اللهم نعم فهذا تأكيد فقال له أنشدك بالله وأصل النشيد هو رفع الصوت أصل النشيد هو رفع الصوت فيقول أنشدك بالله يا الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة وقد ورد في رواية الأصيل في البكارث بالنون أن نصلي بدل إيه بدل التاء ويؤيد رواية النون رواية سابت البناني عن أنس بن مالك وأن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة وطبعا وجه ال... ال... وجه قوله أن تصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب ابتداء بهذا الكلام ثم إن الأمة جميعا مخاطبة في بشطار النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وأمر للأمة جميعا أن تتق الله بخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أمرك أن تصلي أو أن نصلي خمس فلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السمك فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقصيها على فقرائنا طبعا ذكر الفقر هنا على سبيل التغليب. من الصدقات لا تذهب إلى الفقراء وحدهم ولكن تذهب إلى الأجناس الثمانية المذكورة في صورة التوكل. لكن ذكر الفقراء على أساس أن الفقير هو أدنى هذه المراتب جميعا وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الفقير فقال الفقير هو الذي لا يجد شيئا وعرف المسكين فقال والمسكين هو الذي لا هو الذي يجد ما لا يكفي. فإنما ذكر هذا الأدنى وفيه تنبيه على ما هو فوقه ثم في هذا الحديث دلالة على جواز نقل الزكاة في البلد الواحد في البلد الواحد يعني مثلا مصر فيها محافظات كثير فيدود نقل الزكاة مثلا من أسوان لإسكندرية مثلا أو يجوز نقل الزكاء من اقصاء الى اقصاء ولا يقال انه لا يجوز نقل الزكاء من مكان لمكان لا هو الكلام اذا اخذناه على ظاهره، فىيبقى يبقى كقوله يؤخذ من اغنياءنا فترده لفقرائنا اي من اغنياء المسلمين فترده الى فقراء المسلمين اذا اخذناه بهذا الاعتبار اذا يجوز نقل الزكاء الى اي بلد مسلم في الدنيا اما اذا حملنا الضمير على الاختصار وان المقصود المخاطب في هذا المكان يعني مثلا في اليمن لما ارثم النبي صلى الله عليه وسلم معادة من الجبد وقال قال فانهم اجابوك الى ذلك فاخبرهم ان الله افقرب صدقة على هم يأذروا الى فقرائهم اذا كان المثال المقصود بها المخاطب يفقى من فقراء اهل البلد من أغنية أهل البلد إلى فقراء أهل البلد إذا في هذا دلال عليه على اختصاص كل بلد بزكاة وهذا ما ذهب ليه كثيرا من الفقهاء أما إذا علمناها وجعلنا الضمير عاما عن المسلمين فهذا يدل على جوازي أن تنتقل الزكاة من بلد إلى بلد يعني ممكن تنتقل من مصر إلى ليبيا مثلا أو إلى السودان أو إلى أي بلد أخرى فقال اللهم نعم قال ضمام آمنت بما جئت به أي كما فهم البخاري أي أنا آمنت سلفا وجئت مستثبتا وفي هذا دلالة على طلب علوم الإثنان والعلماء الذين يصنفون في العلوم يذكرون مثل هذه الأحاديث أشرف أنواع العلوم أن يقل عدد الوسائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تقل الوصائف من الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرف لك واقرب لكل ما تقترب المصباح كل ما ايه يعني يظهر لك ضوء فعندنا مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى بين مالك وبين البصول كام اثنين ولا تنافع اثنين مش كيف؟ طبعاً انت ما بتعدش مالك ها؟ عادة ثانياً لما نجيب بسيرة مالك يبقى انت ما تعيدش مالك يبقى بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ إثنان خلاص؟ فعبدالله جلس التلنيسي بيقول ده يحدثنا مالك عن ناس عن ابن عمر يبقى بين عبدالله جلس التلنيس والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ هيكون ثلاثة مين أعلى إثنان من الآخر؟ مالك اعلى اثنان من عبد الله بن عبدالله عظيم عبد الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ومالك بن رسول صلى اثنين خلاص فكل ما يقل عدد الوسائق بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام ده اشرف انواع على الاطلاق او كل ما يقل عدد الوسائق بينك وبين شيخ معين تشاهد السندي كان يقول لمثلي فليسعة بيني وبين البخاري تسعة وهنا اه كان السند الدارج في زمان كان بينه يكون بين الواحد وبين البخاري 11 او 12 لكن السنبي لان كان معاه اثناد عالي فيكون بين السنبي وده في القرن العاشر اظن كان القرن العاشر ولا القرن الحادي عشر كمان كان بينه وبين البخاري تتعة والبخاري اعلى اثنات بينه وبين نبيس عفلل تلاتة اللي بيسميه لعلماء الثلاثيات البخاري يبقى يصدح بين الشتين بين الرصوص عفلل كان اثنان شمد قصير جدا لو واحد تبقى من 11 للناشر بينه وبينه بصوص 12 راح يفقر يبقى كإن كل واحد من دون عمره 100 سنة مش عشان يسلم كل واحد يسلم من يبقى كإن عمره, إيه كإن عمره 100 سنة يبقى على, على الإثناد فده فعل الله الحق أن يقول لي مثلي فليسع إليه يعني إحنا الآن لو حبينا نأخذ إثناد البخاري مش أقل من 19-20 على منافذ إثناد البخات 19-20 وعندك كمان ثلاثة إيبال 23 إبال إن لو بالرصوص عفرنا ممكن يكون 23 أراضي وخدرت فكان الطلب يتعافتون على مثل هذه الأسانيد العالية لكن الإثناد المعتبر أو العلوم المعتبر هو أن تعلو إلى المريض صلى الله عليه وسلم نظيف ما يكونش بقى تعلو بواحد كذاب عن واحد كذاب وخدرت يختصرون في المسافة لما الإستاذ الآخر في البحر ماليش قيمة فهو الإعلوم المعتبر ايه انك انت تعلو بإسناد النظيف عشان كده كان بعض علماء الحديث ينزل بإسناد نظيف ويترك هذا الإسناد العالي لان فيه ألّا مخبرك؟ لان فيه ألّا فده يبقى علوم ليه؟ لان الرسول الذي جاء للقوم قوم ضمام الى النبي عليه الصلاة والسلام سمع وقال ورجع فقال لهم انا رسول رسول الله الي يبقى لو دنان حبي يروي عن النبي عليه الصلاه يروي عن مين عن الرسول اللي هو صاحبه في الذي في قومه يروي عنه عن النبي عليه لا هو بقى تركه ورحل الى النبي صلى الله عليه وسلم على ولا هذا الحديث أيضا يذكره العلماء في باب الرحلة في طلب العلم وأن المرأة إذا كانت المثالة تتعلق بالإيمان أو تتعلق بدينه فإنه ينبغي عليه ألا يفرط في الرحلة وطالب العلم الذي لا يرحل في طلب العلم كان الأعمى يقول اكتب على قفاء لن يفلح وهذا لك لأن العلماء تفرقوا في البلدان وعند كل عالم ما ليس عند الآخر من الفضل من الكمالات ومن العلم كما يقول ابن كتيبة رحمه الله إن الله نشر العلم في الناس وجعله مشطرة مقسوما بينهم ولم يقص به قوم دون قوم ولا طائفة دون طائفة فكل ما تجالس اكبر عدد من الشيوخ، تلقل من كمالاتهم او من فضائلهم اليك. انما الانسان اذا اتصل على شيخ واحد تكثر زلاته ويكون من اشد الناس تعصبا. وانت كده تأمل في الناس. اذا لقيت واحد مليو غير شيخ واحد فقط تجد في غاية التعصب. حتى الجالس أنا في بداية حياتي العلمية ما كنت أرى إلا الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله ولا كنت أثق إلا به وأي فتوى يقول الشيخ الباني رحمه الله لا أخالفه فيها وهذا حق صحيح لأنني إذا قالته فينبغي أن يكون عندي حجة في المقابلة لأن المسألة مش الواحد جل جل الشيخ المخالف وخلال على زي المعارضة المستائنسه ها اللي ايه, ايه انا هقول كذا انت تقول لي لا عشان يبقى اسمه ايه بسط معارض وخلاص لكن بعرض عليه ده مش عارفين بعرض ليه واخدت فما كنت اقرا الا للشيخ الحلواني فبدافع الحب وان هذا الرجل ادمع فيه فضائل كثيره كنت شديد رحضر عند شيخنا الشيخ محمد ديجيب المطيع رحمه الله وكان بيقع في الشيخ الألبان وكان لي يعني بيتكلم فيه واخدت فكل أثرت مجالس الشيخ محمد ديجي المطيع بسبب إيه؟ تب كلامه في الشيخ الألبان حتى وقفت على حكاية لصيماري أبي عبد الله الصيماري الحنفي وكان تلميذا للدار خطني وكان دارة خطني يتكلم في أبي حنيفة ويبعثه. ويتكلم في محمد بن حسن ويضعفه ويتكلم في ابي يوسف ويضعفه ولما سئل عن محمد عن ابي يوسف قال اعور بين عنيان طبعا اعور بين عنيان ذات اذكيه ها؟ يعني هو بيذكي يذكي ابي يوسف يعني يقول ان ابو يوسف كان احسن الجماعة انتصالا للحديث وكان اكثر الجماعة اتباعا للحديث فلما حد يزكيه ويجرحه برضه في نفس الوقت بينهم السالك يعني حاله السالك قوي فقال اعور بين ايه بين عينيه فالصيمري سمع من الدارة يتكلم في ابي يوسف فترك مجالسة الدارة حتى مات ولم يكمل عليه قراءة سننه فكان اذا ذكر ذلك توجع وقال اي شيء ضرد دار قطني انني لم اسمع عليه سننة هو من الضر وندم على ذلك ندمة شديدة فلما خلاص بها الحكاية دي قلت إيه الواحد, إيه الواحد لا ينبغي ان يعني يحرم نفسه من علم مثل هذا العالم لان إيه بيتكلم بالشيك الالباني لكن حقيقة لما الانسان بدأ يجالس العلماء وبدأ يحضر مجالسهم بدأ, بدأ يتجه الى الانصاف وان الشيخ الالباني صح نتيجة وحده وهو كالشمس والشيخ الالباني فعل في الدنيا ما لم تفعله كثيرة من العلماء والشيخ الالباني اعظم تأثيرا من اي عالم في الدنيا انا لا اعلم احدا لتأثير على الشباب المسلمين في جنبات العالم مثل الشيخ الالباني رحمه الله مع أنه كان رجلا فردا فرضا. وهذا الرجل لم تسمده دولة ابدا معاك كان اضطهض وكان حياته لها اضطهض وكان عايش في الاردن بشفاعة واحد من اكبر تلاميدي والشيخ ابو مالك محمد يوريم شقرة حبيبه الله كان عايش بضمان الشيخ ابو شقرة او بكفالة الشيخ ابو شقرة وتدخل عند الملك حسين اهلا لات عشان يضمن ان الشيخ الالباني يسكن في الاردن والشيخ الألباني على كل هذا ومع ذلك فهو بشر من البشر بشر من البشر يعني له ترجحات لا يوافق عليها أهل العلم ومع ذلك يبقى الشيخ الألباني في السنة فالقصد يا إن الرحلة تتيح لك أن تعرف معادن الخلق وأن تنقل أخلاص العلماء إليه لأن كنت العلماء لا من الناس أتلاقي عالم عنده حدة قلوه طريقة معينة في التعامل انه يهملك ولا يعبرك تكلمه يرضى عليكم تنظيف ما نفيره مش هتعجبك الخاصة دي فيه لكن هيعجبك علمه واجيبك علمه هذكر لما كنت في اذهب للسعودية فكنت احضر مجالز الشيخ ابن قعود وكان في ذلك الوقت الشيخ صالح الشيخ كان بيقرأ عليه من كتاب أظن المعونة في الجدل. فالمهم يعني لم أحضر المجالس التي قبل ذلك فعند لي أسأل سؤالا فعندنا كنا نتكلم عن كان عن قول الصحابي حجة أم لا؟ قال قول الصحابي مر العلماء يقول لك الصحابي ادرى بمرويه من غيره وقالت لما يكون عايز يحتج مثلا عالم بقول الصحابه يقول لك الصحابي ادرى بمرويه من غيره ولما يحب يعارض قول الصحابي يقول لك العيب رسول برواياته لا رايه طب ما دول صدروا ده وبل بعد ايه الشغلان دي وايه الشغلان دي وخبرت ما أنا كل ما جيب له دي الثانية أبالها على طول يبقى مش هنمشي بمثل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في صنع البخاري بعدما روى حديث أعفو الليحة وقص الشارف قال البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه ابن جريس طبري وتبعاه شيخنا الشيخ الألباني في هذه المسألة ذهب الى وجوب اخذ ما جاد عن القبر الى وجوب مش الى جواز الى جواز ماشي ودي مسألة الاماب احمد يقول به جواز الجواز ان الواحي يأخذ من اللي حيث ما زاد على القبر يقول بها الإمام أحمن لكن الشاهد المثال الذي أريد أن أقوله قالوا إن الأخذ هو الإعفاء تبديك ذلك قالت لإن ابن عمر روى حديث الإعفاء ثم بين أن الإعفاء أن تأخذ من لحياتك لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره ولإن ابن عمر مش ممكن يروي خبر الإعفاء ويأخذ يبقى يخالف النص اللي هو بيروي عن النبي عليه الصلاة وهزمت فلا يكون أخذه إلا لأنه فهم أن الإعفاء هو الأرض وطبعا الكلام ده كلام بعيد حتى عن مقتضى اللغ لأننا برضو عارفين أن الألفاظ قوالب المعاني اللغة قالت والمعنى بيملاه عارف في اللغة مثل الإناء والمعنى مثل المية مثل في الإناث فلوض أعفو لا يحتمل بوجه من الوجوه الأخذ لأن الإعفاء هو الترك ثم بدلنا مكان الحسنات السيئة حتى عفوا أي حتى كفروا فالإعفاء هو الترك واحدة لك. هنا العلماء يقولوا إيه العبرة بروايته لا برأيه لأن الرواية هي اللي المعصومة عن رأيه وقد يقول رأيه باجتهاد لكن الواقع ابن عمر رضي الله عنهما كان يعامل شعر اللحية في النسق مثل شعر الرأس يعني في النسق اندفاف الدينية من شعر وخذلت فهو اخذ من اللحية لليسك ولذلك الرهاب تقول كان إذا حج او اعتمر ما زادرش اكثر من حج الامر فهذا قيد زماني قبض على اللحيته فما زاد عن القبض اخذه وهذا قيد ايه المهم فلما كتاب المعونة في الجدل بيذكر بها قول الصحابي فمرة ايه يرد يقوله كده ومرة يقوله كده فانا بس للشيخ اقوله طيب يعني طب وما الخلاص من هذه مسألة قال لسكت خلاص تكت فمضينا قليلا في الكلام فجاءت مسألة اخرى قارتا ايه اسأل واخدلت فقال لسكت طب انا رجل اللي عايز اتعلم واخدلت خليني انا اخطأ في السؤال يعلمني كيف اسأل ده طلع الكلام ده كان في في صدري اقول انا الناس عماله اكلم نفسي او طيب انا اخطات مثلا واخد بالك وانا شايف حواليا مجلس برضو وانا بيسأله وهو بيجاوب اثاري طبعا المساء لها اداب مرعيه كاننا خربط كده دخلت في النص نشاز كده والدرس له ايه له اصول مرعيه ولؤ اداه مساله انا لا اعرفها الناس ايه بعد انتهاء الدرس اطرح وقع في صدري نفرة ليه لان انا متعود على طريقه الشيخ الالباني الشيخ الالباني رحمه الله له طريقه لم ارها يعني عند غيره ممن جالسته من اهل العلم وهي الطريقه ان الشيخ الالباني اذا سالته سؤالا لا يجيب حتى يصحح لك سؤالك قبل ما يجيب تماما لك طب كده قول له لا يقول له لا اثبت يقول له لا حد يقول لا انا هذا اللي في حتى ينزل الكلام على مستوى حاجتك فقدرت فانا بتعود على المسألة دي فوقع في قلبي يعني شيء من الايه الوحشه بسبب هذا لكن بعد ما انتهى المجلس وذهبت الى الشيخ واخذات واحنا وفين. فسبحان الله وجدت لطيف جدا لطيف ويعني اتقابلني بابتسام وترقق به وتألت سؤال واثنين وثلاثة وهو يصجي ويجيب فعلمت كأنني أنا إيه دخلت في المسألة غلط فهي دي ادي مثلا لو لازمت مثلا مثل هذا الشيخ الجليل تأخذ منه شيء من فضائله أو من طريقتي في التدريس أو من طريقتي في معاملة الغرباء وخذلك تجالس عالما آخر تأخذ صفة أخرى المهم انك انت اذا رحلت الى البلدان المختلفة سوف تقابل لفيفا من اهل العلم فتنقل فضاء هؤلاء اليه يبقى استفدنا من فيباد التربية استفدنا فيباد التربية والتربيه معروف انما لا تأخذ من الكتب تربية لا تأخذ من الكتب انما تأخذ التربية من ملازمة الشيوخ اللي يدخل يتعلم من الكتاب ويفضل طول عمر في الكتاب بيبقى قليل الادب. ليه? لانه لما بيقرأ كلام العلماء الكبار هو نفسه بياخد نفس الكلام ويرد عن العلماء الكبار بنفس الالفاظ. وفي ذلك يرد عليهم كما يقرأ في الكتب يرد. لكنه اذا جالس تأدب. لدي هذا ملزمة شيوخ من أجل ما يستفيده المر في هذه الرحلة والملزمة أن يحرز الأدب الذي لا يوجد في الكتب. الإمام سليمان بن مهران الأعمش كان شديدا جدا على الطلبة. بقناة القناري. القناري عبد الله بن سلم القناري أبو حاتم رضي يقول ما رأيت أخش على الله منه. وكان رفيقا للطلبه قالوا عايزين نقرا عليك الموطا موطا مالي قال متى تعالوا الصبح قال عندنا درس عند فلان تعالوا الظهر عندنا درس عند فلان تعالوا العصر عندنا درس عند فلان قال اذا فما هو الوقت الذي يناسبكم قالوا بعد المغرب قال فكلنا نجيئه بعد المغرب فيخرج الينا في كساء غليظ خشن في عجز سر ويقرأ علينا ولا يتضجر. اه ده عنده سماحة. عنده سماحة. يعني ممكن ايه يا خدرت دي يحدثك كما تريد. الاعمش مكانش يرضى بالمثالة دي. الاعمش كان له طريقة معينة يؤدي به الطلبة. وكانت طريقة خشنة. وكان الطلبة مبسوطين من الطلبة كانوا مبسوطين منه طالما انه امام سكة وهم يحتاجون إلى العلم الذي عنده فكان يستلطفه من المشاكلة دي يعني يعني واحد يقول أبا محمد حديث كده وكذا وكذا ما إثناه فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إثناه إذا كان عجبة يعني واخذلك لا الصادق ليتفجر ولا بيتململ ولا بقول آخر مرة لا بيروح برضو المين للأعمى شارة أخرى برضو وارث القصاد عن الاعمش ابو باتر بن عياش تلميذ الاعمش قالوا حدثنا بحديث قال ولا حديث قالوا حدثنا بنصف حديث قال اختار السند او المد مش عايدي لحدثهم ايه حديث كان اختار السند او المد طيب هما احنا في زمان لثانين فانت حترولي لي مثل ما غير اسناد طب ان اعمل به ايه? واخدلت بقى ايه? يبجحوا لنافسه يعني ايه? يلبسوا له عم يا ابا بكر انت عندنا اسناد. واخدلت عشان يرئت ايه دولين ودي لهم مثلا انا حديث بسانده. واخدلت فقال كان ابراهيم يدحرج الدن. طب ايه استفدنا ايه? ابراهيم يدحرج الدن ما استفدناش حاجة. واخدلت فظن عليهم بما ينفعهم. طيب هل ابو بكر بن عياش كان كده لا ده احاديث اسناده احاديثه منتشرة في الكتب هل الاعمش كان عثير لما كان عثير الرواية اه لم يحفظوا الطلبة عنه احاديثة كثيرة احاديث الاعمش بالالوذ لكن احيانا قد يكذل للشيخ ان يؤذب الطالب وخبرت او, أو مثلا يكذب معه طريقة خشنة علشان ادعياء العلم يمشي. وهو لو جاي الحلقة وانت ابن فلان الفلاني وراكب العربية الفلانية وزاكن في الحي الفلاني وجاي فاكر ساحب القصة دي كلها وراك لابس فلوسه ولابس نتبه ولابس عربية ولابس الحي اللي هو جاي فيه وجاي قاعد عايزو عجريزة على رجل. لا. اذا كنت انت جايزة القصة دي كلها معك روح. لا يستقيم العلم لك إلا إذا وضعت أنفك في الأرض ولذلك كل مجاهد من لا يتعلم اثنان مستحيل ومتكبر شكدة لو يعني صادت خشونة من شيخك لا تسيء الظن بك ليه لأنه هو واحد ويرد عليه ألوف فممكن كل متعذكر واحد متعذكر ده عنده مشاكل طول النهار بيتكلم في استفتاءات وفي دروس وفي مش عارف ايه والكلام ده وانت جاي فاجر نفسك الوحيد لا ده رقم الف ولا رقم الفين ولا رقم مية ولا رقم متين فاذا اصدفت خشونة فوستع صدرك ولا تحرم نفسك بكثرة المماراة ولا الانتقاد اه دي اهتم الاساس الموجودة بكل اساس ان مثلا بعض الشيوخ قد يجلسوا في مكانه ثم يذكروا اهل العلم بسوء مثلا فلان صفة كذا وفلان نعت كذا وفلان كذا يوم الطلب يطلعوا يتكلموا على هؤلاء الشيوخ ايضا فتصير اعراض الشيوخ لقمة في افواه الطلبة فانا يفلحوا انا يفلحوا طالب اذا بدأ السيرة دي أنا أستعيد كلمة الأعمش وأكتب على قفاه لن يفلح لن يفلح أبدا ليه لأن العلم يخبرنا بحر واسع جدا فممكن تفن عمرك كله ولا تصل إلى ما تريد أن مش إلى نهاية العلم فليس هناك وقت الإنسان يضيعه ليس هناك وقت الإنسان يضيعه في القيل والقال والكلام ده إنما شيمة الطالب الوفاء إذا فتح الله عز وجل قلبه على شيء من الخير بشيخه فينبغي أن يحتفظ بهذا الجميل أحد أمراء المؤمنين أظن الوافق ابن المأمون دخل عليه شيخ من الشيوخ فبالغ في إكرامه فقال له وزيره من هذا الذي بالغت في إكرامه قال هذا اول من فتق لثاني بذكر الله. أو اول واحد علمني اذكر ربنا. شوف له عليه جميل برغم امير المؤمنين. الا انه يعني يهش له ويبش ويكرمه ويقوم له مع يعني يعني فحولة الملك والكلام بتاع الملوك والكلام دهوت هو الملوك الا انه فعل ذلك وعلل هذا بأنه أول بأن هذا الشيخ أول من فتق لسانه بذكر الله تبارك وتعالى فالقصد يا إخوانا الرحلة وإن كانت مكلفة وإن كانت الرحلة مرهقة ممكن تخبط المشوار وترجع. ما استفدتش حاجة اوعى تتصور أن خطواتك هذه راحت عليك أنت ما خرجت من بيتك إلا لتزداد علما إلا لتعلم شيئا جديدا في دين الله عز وجل فخطوات كل هذه محسوبة لك فلا تمل إنك انت تذهب وترجع وتروح وتجيب لأن هذا كله بذل في الله تبارك وتعالى أبو حاتم الرازي برغم أنه كان في يعني من العلماء الكبار إلا أنه أجر نفسه أو كان يؤجر نفسه عند القضاء لا لا تدخل من الري إلى مكة حتى يحملوه. لانه ما عندهوش نفقة. وعلشان يأجر بقى جمل يركبوا بقى من الري لمكة عزيزة كراء وفلوس والكلام ده. فيعمل ايه? ابو حاتف هذا دي رايح معوش فلوس. يذهب لقافلة طلع من الري رايحة ما تقولون ايه رايكم اجماعة? اشتغل اه معاكم. اعلق الدواب واربط الدواب واسهر على مش عارف الدواب والكلام ده بشرط انكم ايه? تحملون. وما يعني غفظة من قدر أبي حاتم الرازي إنه هو يؤجل نفسه عند القوافة واللي هو يبقى خدام لواحد يبول على عقبي ولا يعرف القوع من الكرسور بس الشيء يوديه ليه يوديه ليه مكة ده لما يكون المشوار طويل مع أن أبي حاتم الرازي سافر من الري إلى نيسابور إلى خرسان إلى الكوفة إلى البصرة الى الحجاز الى النص ماشيا على قدم. كل ده يقول ماشي يقول مشيت سبعة آلاف فرصة. ثم تركت العزل. واخد هو اللي عدته سبعة آلاف فرصة ماشي على ايه? ماشي على رجليه. كل ده في في طلب الحديث. عشان يرحل يسمع حديث او حديثين او ثلاثة من شيء. ابن ابي داود عبد الله ابن سليمان ابن الاشعث ابوه ابو داود اهل السنة يقول خرجت الى ابي سعيد الاشد واشتريت ثلاثين مدا باقلة تلاتين مد فول المد ايه حاجة زي كده كثة يعني الرجل المتوصف يعني تلاتين مد فول يعني قولي المد نص كيلو ولا حاجة يعني 15 كيلو فول. واعتبر ان دي النفقة بتاعته في رحلتي لابي سعيد الاساس. قال فنفد الفول نفد نفدت الباقلة يعني كان كل يوم يأكل ثلاث حبات فول او اربعة. فلما انتهى الباقلة كان قد كتب على ابي سعيد الاشد ثلاثين الف حديث. اهل اهل اهل وقت ثلاثين حديث وراجع. صبر على اننا اكل. كانت ارضع ايه? فلان. وامه كت اعطته خبزا يابسا. تخبط في الحيطة يرجع يعوارك. فكان عسناك يعمل ايه? كان يجب الى الفراغ. وينقع الرغيف. ينقع ويتيبوا شوية كده في في في الماء عشان يقدر يأكل وما أضره ذلك وهو عبد الله ابن سليمان ابن أشهد اللي احنا الآن نشوف الآن بنتكلم عنه وهو ما يبقى له أكثر من 1200 ما أضره ذلك ما يضر الرجل لن يموت بعض الناس مضيع حياتهم في الأسف شغال وبتاع اقول لك لا اصل انا لازم أ... لازم اكل بروتين كل يوم ها ولازم اكل الاسماك ولازم مش عارف ايه وساعه عشان الدنيا والجسم والكلام ده لا لا يا اخي انت عارف ان الصحاره كانوا يأكلون ورق الشجر راجل في البحث هادي جابر بن عبد الله الصحيحين لا. بعثان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطى أبا عبيدة جرابا من ثمر هل اعتبر كده شواء ثمر هو ده أكل جيش أكل كثيب أو سري فكان أبو عبيدة يعطي كل واحد منا ثمرتين ثمرتين وقال لك لما التمر بدأ يقيل كان يعطينا تمرة تمرة فكنا نمصها ونشرب عليها الماء أي يعملها سببة كده عشان يمل بطنه ايه ماء فلما نفد التمر كنا نأكل ورق الشجر اكلوا ورق الشجر شهر كان يأكلون ورق الشجر حتى رمى لهم البحر بذبة عظيمة ان لها العمر إلى آذل الحديد. وشاهد الذي وقاص ذكر جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل لا أكل ورق الشجر حتى أن أحدنا كان يضع كما تضع الشاه ما له خل. لما ذا إلى الخلاء يبقى الرجيع بتاعه زي رجيع بهاء. واخذلك ما له خلق ثم تعذرني بانوا أسد على الدين لقد خدت إذن وظل تعيد فالنهاردة لو الإنسان عايز يأكل ورع شجر مش هيموت عشان كده وإنت بتطلب العلم كل شيء يهون كل شيء يهون تأكل أقل القليل كل عشحات وددبر النفقة لترحل إلى شيء من الشيء عشان تستغيد فلعلك إذا تطايرت الصحف يوم القيامة ترى أنصع سطحاتك هذه المساخات التي كنت تقطعها لله تبارك وتعالى لسي ما أخونا في هذا الزمام الذي تنمر فيه كثير من الأدعياء للشريعة وصلنا الآن نحتاج إلى رجال من أمثال الصحابة رضي الله عنهم يندفعون ديانة اندفاعا ذاتيا لا في حد يطرف عليه ولا منتظر اعطيات انما يندفع اندفاعا ذاتيا زي الصف الاول لهذه الدعوة الصف الاول لهذه الدعوة لو بدأ فيه اوائل السبعينيات بدأ واندفع في دراسة هذا الدين وتدريسه بدافع شخصي ذاتي وكل هذه المعوقات التي تسمعون عنها وقفت امامهم وتجاوزوها ويمكن استحوا المباركة التي نشهدها الان هي جهد من نتاجهم ونتاج العلماء الذين وقفوا لله تبارك وتعالى وقفة مخلصة وكسب هؤلاء جولات كثيرة كسبوا جولات كثيرة ذات اللحية اللي هي بتعتبر تمييز للكيان المسلم استطاعوا ان يثبتوا وجودهم وصارت اللحية شعارا الان كم عوقب الديل الاول عليها وكم اتكهض من اجلها سواء كان على المستوى الاسري او كان على مستوى المحلي ومع ذلك صبروا حتى صارت اللحية عرفا عاما فهدأت الامور ثم كان أمر النقاب وبدأ الخوات المثل يرجعنا مرة أخرى إلى النقاب بدأ الحرب ضروس على النقاب حتى زاد النقاب جدا تخفت المسائل هي جولات هي جولات وإحنا لنا مع أعدائنا جولات كثيرة وإحنا عايزين الجلود الشباب الذي ينطلق يريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة ويريد أن ينصر الله رسوله لا سيما في, في زمان الغربة زمان الغربة الذي نعيش فيه له اكثر من وجه. من اعظم وجوهه ان يتكلم شبيه العالم شبيه العالم واحنا بنعاني من هؤلاء كثيرا الا انا بامثلهم بادعبة المفش ها؟ وطاحباء ظللطح الخنفشاري وابن حافظ حرام المحافظ هم الثلاثة دول هم اللي جايبين لنا البلاو دايما كل مصيبة في اي فتوة تلاقي واحد من دول بيعبس وشركاء وخدبانك ازاي دول دول دول هم اشباه العلماء هم دول اللي بيعملوا عرصلة يعملوا عرصلة وانت عمال ماشي مضي تنظي في قدما لسبيلك دول يعتربوك بإطارة الشبهات اطارة الشبهات وانا كنت بكتب لما الغلام اللي كان البخار في جاريت الاحرار وانا رضيت عليه امت تلس اربع عشر ديه كده فلما وجدت ان انا دخلت مستوقع خرج خرج ليه الصفحة دي ساعة اراء حرة بتاعتهم الجمعة الصفحة دي لما حثالث الصافحين اللي هم المناوئين للشريعة الكاربين الكارهين للشريعة اللي هم عملين يحطاموا بقى في البخاري وحطاموا في الإمام أحمد وخدالك إزاي بتسسني منها اللي هم بيردوا على هؤلاء لكن في ثلاثة أربعة اللي بيطيبوا في الصفحة دي كلهم معروف تاريخهم معروف تاريخ هؤلاء معروف فهؤلاء لما بدأ بدأت أناقش مسألة اللين والشدة في الرد والكلام ده إذا بيه عمال ينخل وخدالك إيه ينخل الشبهات كلها اللي تحتاج إلى رد وذكر وقال لي قصة الغرانيق ثم ابن حجر قال ان لها اصل فهل توافق ابن حجر على هذا طب انا عشان هو قال في المجلس السطر انا عشان بقى افهم الجماهير قصة الغرانيق عايز ثلاثة عداد ثلاث مقالات فهو كل ما يكتب لي مقالة عشرين شبهة أنا على ما رد على العشرين شبهة استنى الجاية بقى هرد على شبهة بكرة اللي هو عيثيرها حيثون الناس نسيوا الكسة وأنا عمالة قاتل إيه طواحين الهواء وخذلك قصة الغرانيت اللي اللي هو بيجع من الحفز لحجر صححها وخذلك وهو طبعا تابع للشيخ محمد الغزالي رحمه الله في المثالة دي إن الغزالي لم يسهم كلامة لحجر يعطي قلاني فتح البارد قصة اللي العولة دي مضمونها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ نهاية سورة النجم فاسجدوا لله وعبدوا فسجد المسلمون والمشركون فظن المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة أن المشركين لما سجدوا مع المسلمين أنهم يآمنوا فلما جاءوا من الحبشة الى مكة وجد الاذاء اشد على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في بعض الروايات دي الزيادة الافية ان الرسول عليه الصلاة وهو بيقول ارأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى ها قال لك فألقى الشيطان ها فألقى الشيطان في هذا تقوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتاجه الغرانيق جمعة جمعة وصنم وهو اصنم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتاجه الشيطان قال كلمة دي بصوت شبيه بصوت مين النبي عليه الصلاة والسلام وقد فقالت فالمشركون ظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيداهنهم وبيمجد الاصنام وبيمدح الاصنام فقاموا ايه مع المسلمين اتو جاي فالحفظ الحجر اتى بمراسيل هذه القصة باطلة اطلا الشيخ الالبين رحمه الله لوجد اسم نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق وابانا بالنقل الحديثي ان هذه القصة لا تقوم على شاق وهو ده الصحيح لكن الحمض الحجر بيعمل إيه بها الحمض الحجر له طريقة وهي طريقة العلماء الكبار الأول يضع لك الدليل خلاص الثاني يسلم لك بصحة الدليل ويجاوب على الدليل ودي طريقة ألسة يعني النهاردة انت لما تيجي تحتاج عليك الدليل ولا ضعفونك طب افترض ان في يوم من الايام واحد جاد سند اخر للدليل ده لنا وقفت عليه ولا المناظر ووقف عليه وطلع الدليل ده صح. طب هتعمل في ايه بقى? الدلالة بتاعته هتحلها ازاي? فكان علماء لون طريقه لطيخة. الاول خالص يضعف لك الدليل بالاجل العلمية. وبعدين ثاني خاطره يقول لك ايه? وهذا انه صحيح. خلاص? فلا حجة لك فيه لا واحد اثنين ثلاثة اربعة اثنين. يبقى كده اقفلها عليكم كل ناحية لان ان النهاردة ممكن اضعف الحديث طب بعد البكرة واحد واقف على ثلاث صحيح طيب بقيت الدلالة الحديث ما حد يشجاوب عليه طب على معنى كده اضعف الدليل الاول اذا كان ضعيف طبعا وبعدين الخطوة الثانية يقول لك لك لكنه صحيح يا عم لكن لا حجة ثلاثة ثم واحد اثنين ثلاثة الضعف فالحظر يا حج الاول تكلم في المسألة وقال ان دي مراسيل والكلام ده وبعدين قال ايه على اعتبار ان ده صحيح فالجواب كما يقول العلماء ان الشيطان تكلم بكلام بفوت قريب من فوط النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الكلام في اذان المشركين. مش إن الشيطان ألقى على النبي عليه السلام والسلام begun الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ مال الشيطان وقرأ بكلام الله هذا مستحيل طبعا هذا مستحيل ولكن هذا وقع للناس هم اللي سمعوه أما النبي عليه السلام فحاشا لله أن يقول ابن حجر ولا أي حد من العلماء إن الشيطان أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لن يميز بين كلام الله وكلام الشيطان ما يقولها أحد أصلا وكذلك إزاي؟ لكن الحفظ من حجر إنما تكلم بهذا فيقام الشيخ محمد الغزالي ما فاهم طريق ابن حجر في معالجة هذه القصة وظن أن ابن حجر يكون القصة لها أصل وظن أن كلمة لها أصل عند علماء الحديث يعني صحيح وده تلم والداء برضو تلم صحيح لأن كلمة له أصل عند علماء الحديث لا تعني أنه صحيح بحال. حال وكذلك إزاي. فلما هو يقول ها قصة الغرانيس تنفح تصغع عشان يجب بقى قصة الغرانيس وطرق قصة الغرانيق والكلام دوت هتحتاج أنت إلى أكثر من مقال. يبقى أنت لا تفيد الشبهات وإحنا عندنا أكثر من جبهة عما لا تفيد الشبهات دي الخلع اللي, اللي إحنا ما زلنا بنوعان الآن منه الآن بيقول لك إحنا ليه عملنا الخلع لأنه ما كانش موجود في في مواد القانون أنا بقول لي أن الخلع كان موجود في مواد القانون وهو الطلاق على الإبرأ هي المرأة لما تبريت تبريت يعني ايه يعني تقول كل حاجة وصلتها مش عايزة منه حاجة مش ده الإبراء هو ده ايه غير الخلع لكن ليه إجراءات الصلاة بالطول لأن المرأة عايزة حقاها المرأة عايزة لأي مساعد وعايزة تقفر مؤخر الصداق ومؤخر والمتعة ومؤخر الطلاق والكلام ده عايزة كل ده فبالتالي مش عايزة تستجل عن القصة دي فماشية في المشوار الطويل ده واشي لا لكن اتفرض ان فيه امرأة كارحة وتريد انها تخرج من اثار زوجها واذا طبعا مفيش امرأة عايزة كارحة واذا تخرج من اثار زوجها الا اذا كان بينهم وبعض مشاكل كتير ومنقرين بعض فالمرأة لما تقول له انا هسيب لك الوراي والقدام وطلعني الرجل اول واحد يرحب العملية دي وحجرت ويستريح ده الاسم الطلاق على الإبراء وده موجود يبقى إيه الاسمته بقى أن احنا نطلع نسالة الخلع تاني هي ظاهرها أن ده الأحكام الشرعية وعايزين نعمل نفاق وباطنها التفتيك الأسر المطلوب وإخواننا الآن الحرب الباردة بتتلقى في الحرب الاتفاقية اللي هي اتفاقيات الجافة اتفاقيات دي معناها إيه هيعملوا اتفاقية اللي مش هينضم لها لا حياخدوا حي منه ولا حيزدوله فانت اذا ما صدرتش منتجاتك وما استوردتش اللي انت عايزه هاتموك طيب يا جماعة انا لا غنى لي انا هدخل معكم في اتفاقيات الجاد يقول لي لا هدخل حمام جاسوه لا ده انت عشان تدخل معنا اتفاقيات الجاد لازم تغير نظام التعليم ولازم تغير النظام الاسري ولازم تعمل وتغير واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس بس الكلام ده دا مداشة تغيره خلاص مش هتنضمر الساقية الجهة تحر فالمسألة بتبقى ايه معقدة نعمل ايه لك غير اش انا غير بين الاجتماعي نعمل لمؤدمر السكان ونعمل توصيات مؤتمر السكان اللي عملها في الاسر وعملها في التعصي مجيد من الحرية للمرأة والله لما قرأت مثالة الخلع دي ومثالة كفر الزوجة بغير هذه تذكرت كلمة كمتام الشيكيشة الله رحمه 22 سنة كان يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء فقلت سبحان الله كأن زمانه أطل كأن زمانه أطل والمثالة الخلع دي هتعمل تفكك قسر كثير اشواحد يقول لابا يحددنا عشان يخطب بواحدة فالراجل ابو العروسة بقول له ايه عايزين كذا وكذا وكذا وكذا فابو العاليس بقول له ايه بقول له اطلق اللي انت عايزه هيرجع لنا تاني هتستخداش ازاي انا شوف بدا نكون داخلين بالنية ال... ها ليه بقى؟ انت عارج دا معناه ايه معناه مثلا احنا دفعنا عشر قروش مهر خلاص يبتد الراجل يزاهع المرأة في حياته ويفلع عينيه وعيني اللي جابوه لحد ما المرأة تقول له خد كل حاجة وسلم واخبرك يلا ايزا الراجل اصلا بقى لو عنده نيجي الطلاق ولا الكلام ده اطلع ليه وتاخد كل حاجة ليه تم كل حاجة ترجعك خلاص نشد بقى عايزة تبت لسبيل المحاكم قدامك 10-15 سنة عايزة تجد الخلعة كثة شهور وتمشي سيد اللي وراك اللي قدامه. هتجد شريحة جديدة ما تجدش موجودة أبدا شريحة جديدة من التصرفات ومن المت... ال... ال... ال... الأسر تابعا لهذا النظام قصة أبدا أنا أؤكد وأقول القصة عمرها ما كانت قصة خلعة ولا إن احنا نحاول إن احنا نرجع للمرأة حقاها صح الكلام ده يفيد شريحة من النساء أكيد ولا نجحة للنساء ستستفيد بيش من النساء لكنه على المدى الطويل مضر مضر زي ما قلت لك يشفاعد على تفكك الأسر كثير من الأسر ديه أسر و 4 أو 2 أولينين دايما مجردين مع بعض واشفهين بعض وبعدين الدنيا تركي تستقر. لما البنت بقى فيه جباه وتعرف إنها زوجة مش بنت آه كان بنت تبدل على جوه لما بقت جوجها باب لسه بتعامل جوجها جاي يا ابوه لسه برضو لتكثير الامهات في تعليم البنات تفضل البنت الحاجة ما تتجوج امها ما تقول لهاش كلمة احنا في الزواج ليس اصناعيه تفضلك وتفيد البنت تجرب فيك تجرب حاجة فيك بقى كل حاجة هي اعمالك تجرب فيه المفروض تدخل البنت متجوجة فهمة حقوقها و واجباتها وعارقة زوجها وعارقة تاين الكاجة وكاجة الكلام ده فأول, الحياة، فأول حاجة ذات ليه دايما نخرج وتاي دايما في شد في الغالب طلبة في شد في الغالب والخلع موجود وثلاث شهور للحكمين وبعدها يحكم القاضي يعني بعد أربع شهور ممكن نخلص وخبرك طبين اللي يرد على المسألات ومن اللي يقف بقى ويبين المسألات اللي يبصر على عزين كثيرة من العلماء في كل بلد القادره الكبرى عاد 16 مليون 16 مليون فيها كم طبيب كم مهندس كم صيدلي كم تاجر هتلاقي بالالوف المؤلف فيها كم عالم انت شخصيا تعتبر عالم من قياسك انت حاول تعد عشرة كده في القاهره بينك وبين نفسك وانا لا اناقش في من هو العالم ولا في مقياسك لاختيار العالم مش هنخسر لان جايز لو نطلعهم كلهم خطير واحنا لا لجلاني مش هلاكشة في المثالة دي خليت بمقاييثك عنه تعرف تعد دي لعشرة انا عارف ان اتحدى اول ثلاثة وتبتلت تخرج به ويتقصر دماغك ومش هارفوز داع ومش هتطلع العشر فهو في بلد فيها 16 مليون ما تقدرش تعد عشرة او 15 او 20 تقول هؤلاء حجة بيني وبين ربي فهو دي مش نحنة محنة جسيمة ورحلة عظيمة إذا اضطرد داء اللي هم الله عز وجل آتاهم هم وآتاهم ولاء وانتماء. يخدم سألة الرحلة إلى الشيوخ اللي هم يعلموا أنهم سوق صدق وعندهم علم ويرحل إليه في آخر الدنيا ولا يندم أبدا في يوم الأم أنه رجع عشر مرات ولم يلقاه ولم يسلمه ولم يفتلي فخدرت يعني تكشف هذه العاطفة ويعني مرجو له الأجر إذا خرج وجه الله تبارك وتعالى والرحلة في طلب الحديث أجد مهم يركز عليه علماء الحديث وخلص فيه الخطيب القدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث ذكر فيه رحلة نبي الله موسى عليه السلام إلى الخضر وإن شاء الله سنستتبع هذا البحث. فينا بعد الإذن الله تعالى لما نأتي على الباب بسبب العلم الرحلة في الحديث وقد ذكر عيام البخاري في هذا البقر حديث نوتا والخبر أيضا شيء تكلمنا فيه يعني بعض إخواننا يعني هو بيعترض علي في جيز كنت صنّته وهو أول جيز صنّته في حياتي العلمية وهو كتاب اسمه نهي الصحبة عن النزول بالرقبة وكل بهذا الجزء ده أرد على الامام الكبير ابن القيم رحمه الله في هذه الجزئية في كتاب زاد المعاد هو ذكر انه سمع ليه صبيب الشفيق محمد طالع المقيمين حبيبه الله تحت في هذه المسألة والنشيق طول الكلام في المسألة وقال ان البعيرة يبرك على يديه وقال إن الشيخ شدد في هذه المسألة وأكد إن البعير يبرط على يديه وإن بهذه الكلمة وحدها فقط يبقى الجيش الذي صنفته أنا قد انهار كله فأنا أريد لا أريد أن أقوم كثيراً فيه ولكن يعني حتى أشفي صاحبنا وأي واحد تجزمه هذه المسألة أقول هذا الكلام المختصر المثال يا جماعة ملايش علاقة لا بابين ولا برجلين. ما علاقة لها لا بيج ولا برجل. البعير بيمشي على اربع. صح? طيب. الرجلين والجمالين دول اسمهم ايه? ابين. واللي ورا رجلين. خلاص? يبقى يد البعير امام ورجل البعير كل كل ايد ورجل فيها مفصلة خلاص المفصلة اللي في اليد اسمها ايه ركبة فيها ايه والمفصلة اللي في الورجل اللي في الرجل اسمها عرقوب خلاص كان ابنه ابن منظور اظن او ابن سيدة في المسكر والمسيط الاعظم في اللغة وركبته كل دي اربعين في يدي وعرقوا باه في رجليه خلاص ونصر ابن من منظور في لسان العرب فقال وركبة البعير في يده وانما سمي ركبة لانه يركبها ودع نزل خلاص كده. البعيد. اذا اراضع ان يبرك. بيبرك على ايه? فعزين يومي لازم يبرك على العديد? ليه? ليه? انت بكيف كده؟ راح نشكوه برضو. بص يا البعير طب انت بقى ولاد زواج ها كان كانوا احنا نسول لحين بقى ونعرفه وهذولك البعير ما تقل ينزل على ايديه لانه ماشي على ايده وننزل عليه ازاي انت تقول لي ينزل عليه